موسوعه ت ه عليك ي ي ه د ك صراطا م ت ق ي م ا ي ن نصرا ص ر ك الله ز ز ي ا و ا ل ذ ي أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة في ق ل و ب ا ل م م ؤ ن ا س ل ي ز د ا د إ ي م ا س م ع إ ي م ا ن ه م و ل ل ه جنود ا ل س م ا و ا ت والأرض و ك ا ن ا ل ل ه ع ل ي م ا ح ك ي م ا ل ي د خ ل ا ل م م ؤ ن ن ي و ا ل م ؤ م ن ا ت جنات, جنات تجري تحتها من ا ل أ ا ر خ ا ل د ي ي ن ف ه ا م ي ه ا ت ه م و ك ا ن عند ذلك الله ف و ز ا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ل ظ ا ن ي ن بالله ظن السوء عليهم د ا ئ ر ة السوء رضب الله موسوعه ل النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا وندير لتؤمنوا لتؤمنوا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه و ت ع ز ر و ه و ت و ق روغ و تسبحوه ب ك ر ة ونصيلا إ ن ارسل ن ا ك شاهدا ومبشرا وندير ا لتؤمنوا ب ا ل ل ه ل ت ؤ موسوعه ن ا بالله و ر ل ه و ت ز ر و وتوقروه وتسبحوه بكرة ا ص ل ا إ ن ا ل ذ ي ن ي ب ا ي ع و ن ك إ ن م ا يبايعون ا ل ل ه يد ا ل ل ه ف ا م ي ه إ ن م ا ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أ ج ر ا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أ م و ا ل ن ا و آ ل و ن ا فاستغفر لنا يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم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 وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم, وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا, فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر له م ن يشاء و ي ع ذ ب من ي ش ا ء و ك ا ن ا ل ل ه غفورا رحيما س ق و للعلوم ا م ف ن إ الاسلاميه ا ن ط ق ت ن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 شديد تقاتلونهم أ و يسلمون ف إ ن تطيعوا يؤتكم الله أ ج ر ا حسنا و إ ن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ليس على ا ل أ ع م ى حرج ولا على ا ل أ ع ر ز حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات،, ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول نعذبه عذابا اليما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 موسوعه ا ل ت خلت ي قد م ن ق ب ل ولن ل تجد س ن ا ل ل ه ت ب ع ل ا و ه و الاسلاميه د ي م اسماء و أ د الله الحسنى وكان ا موسوعه النابلسي د ي للعلوم ن ك ي ي د ك عنهم بعد ببطن مكة من م الاسلاميه ع ل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي للعلوم الاسلاميه م م و أن تطهوهم ت ف ص ب ك م م ن م معرة علم بغير ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما إ ذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه ح م ي ة الجاهليه ف أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم ك ل م ة التقوى وكانوا أ ح ق بها و أ ه ل ه ا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان ل د شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فجعل م ن ك ذلك فتحا قريبا هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله و ا ل موسوعه النابلسي ر رحماء للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه و ر ض ا س م ا ه م في و ج و ه ه م من أثر الحسنى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 ا م الله ا ل م ن الرحيم الجزء الثاني